سَمِينَ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَالِثٌ يَعْطُفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَنِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْبِضُ اللَّامِ لِلْعَبِيدِ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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِفَرِحٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْ كَيْدِهِ مَا يَضِيقُ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 يا كفروا يصدون سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواداً للعاقف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم ضيق من عذاب أليم وإذ بوَّئنا لِضَرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَقَهِب وَقُمْ هَذَا الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَابْنِ الْكَعْبَةَ سَجُدًا وَادْعُ النَّاسَ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ الرِّجَالُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من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 ثارك ومن يرضى شر ما كلله فهو خير له عند ربه واحنت لكم الانعام الا ما يحل عليكم فاجتنبوا لجثه من الاوثان واجتنبوا قول السور حنفاء من غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خفض من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي، أو تهوي بهذب في مكان صحيح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن والقُدُوبَ لكم فيها منافع إلى أجر مسمَّى ثمَّ مَحِبُّها إلى بيتِ العتيقَ ولكلِّ أُمَّةٍ جَعَلَ مَنْ سَكَلَ يَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَيْهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُمْ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وبما رزقناهم ينفقون والبندج أنحاء لكم من شعائر الله لكم فيها خير فبكوس من الله عليها فبكوس من الله عليها صوا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا القناعة والمعتبر كذالك تخرناها لكم أن لكم تشكون لي الله لله ولا جمالها ولكن يناله التقوى منكم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 الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوى للمنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم دوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكي فكأي من قضية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عوشها وبئر وعطلة وقصر مشيد أفلم يثيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها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 قبلك مضغوسي ولا نبي إلا إذا تمن أنقش الشيطان في أمنيته فإن سخ الله فإن سخ الله ما ينقش الشيطان ثم ما يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يوقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين وتنعلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في ضلال منه حتى تأتيه الساعة بغتة حتى تأتيه الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم نعيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم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 ونه وان الله لعليم حكيم ذلك ومن عاصب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ينصرا انه الله ان الله لعفو غفور ذلك بان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 ما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ويكادون يصطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشد من ذلكم أَنَّهُ وعدها الله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 ما قدر الله حق قده إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سمعهم بصير يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين ربك وافعل الخير لعلكم تفلحون وجهادوا في الله حبا جهاده هو جتباك وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تابكم إبراهيم وسمّاكم المسلمين من قبل